غبت وتعذرت وعذرتك هذا الحين والسبت غيابك وقبل أمساعدك المشكلة لا غبت بتيت هادين أخلف وأقول اليوم هاجرك هاجرك وترجع وترضيني ولا شفتك هالين وقدام تسري كم مرة حذرك تدري عشانك مطعم ألفين مسكين من كثر حلفي والبلا ما أقدر خسرك تدري عشانك مطعم الفين مسكين من كثر حلفي والبلاء ما قدر أخسرك وإن كان تمشي في دروب المقفين فارق وقلبي في الزمان يتعذرك أبا تصبر بالقدر والله يعين حتى لو أني ما قدر أنساك وترك وإن كان تمشي في دروب المقفين فارق وقلبي في الزمان يتعذرك أبى أتصدر بالقدر والله عين حتى لو إني مقدر أن sacks وترك من قلبي ولامتني العين بعيش وأنا كل يوم أتذكرك.